بوك تو تريتساة سجم سبعة, وثلاثون. سبعة وثلاثون. <تصفيق> في الطريق في الطريق يازدينا <تصفيق> موتورك هو يسافر بالموتورسيكل هو يسافر بالموتورسيكل يازدي هو يسافر بالبيسكليت الدراجة هو يسافر بالبيسكليت هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام هو بِقَارِبٍ هُوَ هو بِالسَّفِينَةِ هُوَ هو بِالسَّفِينَةِ يَجْتَوُّنُ هُوَ يُسَافِرُ بِالقَارِبِ هُوَ يُسَافِرُ بِالقَارِبِ بِلَاعَا je to tu nebezpečné? Hel Je nebezpečné stopovať sám? Hel safar Je nebezpečné prechádzať sa v noci? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ ضللنا. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Musíme sa obrátiť. Jem bari an, an nadur wa narja'. nadur Kde sa tu dá zaparkovať? Ayna yumkin iqaf as-sayyara huna. Ayna yumkin iqaf as-sayyara huna? Je tu nejaké parkovisko? A yujad huna? Maukifu sejárát? A južad hôna môkif sejárát? Ako dlho sa tu dá parkovať? il mudda tu letý yumkín vôkúfaha hôna? Kam il mudda, El yumkín vôkúfuha hôna? Rýžujete? Hel tu márisú ský? Hel tu márisú el ski? هل تصعدوا بالتلفريك هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل, الى اعلى؟ هل هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟